انتقل آمين وأنا بدعي الله يصونك واسأل الله يبعد كل دامعها عن عيونك يحفظك من كل شر وأي ناس يحسدونك انتقل آمين وأنا بدعي الله يصونك يمحي أحزانك يحقق لك مرادك ومياتك يكتب لدربك سعادة دائما اهتم لحياتك يغفر ذنوبك ويهديك ويجمل في صفاتك هنتقل آمين وأنا بدعي الله يصونك.